ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.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 إن الله كان عليكم رقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد احفز فوزا عظيما أما بعد فإن أصغر حديث كتاب الله تعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلاء وكل ظلاء في النار ثم أما بعد فما بكم أي الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر في هذا البيت الطيب العامر مبارك على طاعة الله جل وعلا وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع إخواننا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا مع نبينا في أعلى زلاة الخلد أيها الكرام الأحباب نطعم ما يشتاق القلب إلى أن يكون لإخوانه وأحبابه إني أحبكم في الله فهذا الاجتماع المبارك الذي يقلق الشيطان والذي يغضب أعداء الله جل وعلا والذي يقلق من يريدون أن تشيع الفهشة في الذين آمنوا وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا من هذا اللقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة إخوانا على سر المتقابلين والله أيها الكرام يعني إن شاء الله تعالى لو جمعنا الله بالجنة نجلس على الأرائي في هذا التمتع يعني بس لمقدمة كده نشرح بها صدور إخوانا على سرهم متقابلين السرر في الجنة ربنا أسجل سمى الأرائك عارف يعني الأرائك تسمى في النور هي السرر في الحجال السرر في الحجال نقعد كده على الأسرة فوها النموسية طب هو في الجنة في نموس في الجنة في نموس فيه تدام النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذباب كله في النار ده حديث النبي سمعت عبد الجبل النبي عليه يقول الزباب كله في النار إلا النح الزباب حرام وإن موسى حرام بس ردمه وبيسر أكله وإن يسلموا بالذباب شيئا لا يستمجدون أمانة موسى لزمنها في الجنة لزمنها إيه يعني تقدر تقول كده يعني فانتزية لزوم ال ولزوم الجمال ولزوم الراحة فهتتمت على في الجنة لو أنت عاوز أسطون عربيات في الجنة تاخد ومع ذلك ممكن تطير بس ما تلكمش عربيات في الجنة اللي انت عاوزه في الجنة في ظل طب ها فيه شمس مش ربيني قال وظل المندود طب ها فيه شمس لا ما فيهش لا يرون فيها شمسا ولا زمائر انما لزم الراحة قلت لك قبل كده قلت لك واحد من مشايخنا قال كلمة او نقل كلمة عن بعض الناس هي الكلمة غلط الكلمة غلط بس انا اقول هلق عشان تعرف شعور الانسان العامي اتجاه الجنة ايه قعد شيخ يتكلم عن الجنة عن الجنة عن الجنة ففي الاخر قال له اعمل شيخ هو احنا في الجنة هنكون تنابلة ربنا عارف تنابلة السلطان قاعدين من رمسي شغلة اللي بشغلة انت في الجنة كده بس هذا من كرم الله جل وعلا الذي اكرمك وانت اللي تستعبك فقعد في الجنة اخواني وانت في الجنة تقول لخوك ابراهيم انت جت لي هنا ومحمد ربنا دماء من ايه واخوك محمود احنا اجتمعنا هنا ليه؟ لأننا كنا بنقعد كل اسبوع مثلا على سبيل المثال نقعد كل اسبوع في جلسة نذكر فيها ربنا جل وعلا نخاف فيها من ربنا جل وعلا كما قال الله جل وعلا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعدوا اسألوا بعض الله ربنا اكرم بالجنة ليه؟ احنا انا في جنة النعيم وانت في جنة عدن وانت في جنة الجرداوس وانت في جنة الخل وبعدين ربنا جمعنا إخوان من أرسل المتقابلين وبعدين وضعت المنابر من نور وضعت المنابر وضعت الخيام وضعت اسمها الجبال من مسك ليتجمع فيها الناس لينتظروا النظر إلى وجه الكريم اتجمعنا ليه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قابل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السمو هذا الاجتماع المبارك بشفقتك وخوفك من الله جل وعلا يجمعنا الله جل وعلا بهذا الخوف في الجنة اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور يا شكور وكرمنا بحياة أخرى في أعلى سنات القلد مع النبي محمد إنك نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب نبدأ بإذن الله جل وعلا بعد مقدمة اللقاء الماضي مع قصص الأنبياء مع هذه السلسلات التي عنوانت لها بعنوان فبهذاه مقتدى. بس قبل ما أتكلم بإذن الله تعالى بالنسبة لدرس الأربعاء اللي هو اليوم العلمي نظرا لكسلوا الناس في طلب العلم فان شاء الله بعد استخرج الله تعالى هنخلي أربع للفقه وأربع للعقيدة فقط. لتتعلم ما يتصح عقيدتك وعبادتك من المبركة العشاء فقط من بعد المغرب إلى العشاء درس عقيدة من مقتصر معارج قبول ودرس فقه وإن شاء الله تعالى ندخلين على أبواب الوضوء والصلاة يعني ما تصح به صلاتك وطهورتك وعباداتك وكذلك في دروس العقيدة ما تصح به عقيدتك وأسئل الله عزيزي وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا فيما يعلمنا وأن يزيدنا علما تبه ده مختلف سلسلة كريمة مباركة نحاول ان نأخذ منها الدروس والعبر من قصص الانبياء لنحاول ان نقتدي بهم كما امرنا الله جل وعلا فبرده مقتدى كلمتك من حوالي سنة ونص عن قدل عزمي الرسل نبي الله نوح ثم اغراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ست مهاضرات في اربع انبياء وست مهاضرات في النبي صلى الله عليه وسلم ثم نواصل هذه السلسلة بإذن الله جل وعلا مع بداية قصة كريمة هي أحسن القصص كما قال الله جل وعلا قصة نبيل يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص القصة هي قلنا نزلت في وقت يسمى هذا الوقت نزلت في وقت تعرض فيه المسلمون لجميع أنواع الابتلاءات لجميع أنواع الابتلاءات سواء ابتلاء بالسجن في شعب أبي طالب ابتلاء بقلة الارزاق ابتلاء بضياع او قلة الرجال قلة الاولاد ابتلاء من جميع الجهات فزاءت سورة يوسف في توقيت الاذاء وفي توقيت الابتلاء يتمزل على قلوب الصحابة بل ثمن شافيا باذن الله جل وعلا ليثبت الله جل وعلا به قلوب الصحابة فقاصة الأنبياء كما كنت لك في اللقاء الماضي ليست قصة أبو سيد الهلالي تمصمس علي الشفاه ثم تسمى وتقول الله كمان لا يعني قصة سيدنا يوسف هي القصة الوحيدة التي ذكرت متتابعة في القرآن ومع ذلك لم تذكر القصة كلها يعني لما يجب لي فيلم لما يجب لي فيلم بيعملوها في الحبكة الفنية يجيب لك كان بيأكل ايه وكان بيلبس ايه وكان بيتكلم الزي لا ده مش موجود في القصة لكان بيأكل ازاي ولا بينام ازاي ولا بيلعب ازاي ولا بيتكلم ازاي ولا بيمشي في شرع ايه ولا كان سفلي لبس ايه ابدا انما ايضا مع ان القصة وردت كلها كاملة انما ايضا ورد فيها العبر والعباد احيانا وانا بحضر الموضوع احترط احترط فعلا في خلاصة قلت حل انك رسول يوسف وخلاص فعلا مش قادر اقول سلك حال اعلم القرآن المعجز الآية وعدة تحتاج ولا إلى محاضرات اعمل ايه يعني انا بستخير استخير ربنا هل اعرضها لك من خلال سيدنا يوسف بس ولا من خلال التوائد اللي كانت في سيدنا يوسف و سيدنا يعقوب ولا من خلال التوائد التي كانت في القصة تقول لها فاحترت استفقت ربنا هل اكلمك عن سيدنا يوسف اقول لك يوسف الصديق يوسف المحسن يوسف التقي يوسف الكريم يوسف العثيف يوسف الأمين يوسف الوزير يوسف الداعيه يوسف السجين يوسف الصبور يوسف المظلوم يوسف في الجب يوسف في السجن يوسف في الملك في الملك ولا اقول لك كلمات عبارة عن حق في الولد على حق الوريث على طول توصل القلب يدوب ثواني توصل القلب اولد بالطريقه دي اديك حق ابن الوريث او الحق وكذلك يجتبيك رب. اثنين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثلاثة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أربعة فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل والله المستعان. كل دي أخواني عبارة عن يعني تقدر تقول ومضات دفعات مش هتقول كل كلام دوامات بس من قصة سيدنا يوسف ومضات الشيء الخامس وكذلك مكنا ليوصفة الأرض. سادس معاذ الله. معاذ الله. سابع إن كيدهن عظيم. الثامن والله غالب على أمره. التاسع فالله خير خافعا. العاشر إن الحكم إلا لله. حداشر إن النفس لأمرة بالسوء. اتناشر السجن أحب إليه. 13 يوسف أيها الصديق 14 إنه من يتقي ويصبر فإن الله يضيع أجر المحسنين 14 إن ربي لطيف لما يشاء 15 إنه حفيظ عليم 16 فوحتني مسلما وألحقني بالصالحين أقول لكم أي طريقة قصة سيدنا واشفة أخواننا بش مدرسة مدارس مش جامعة باتحج جامعات ايه والله مدارس تتعلم من كل كلمة منها من بداية الصورة الف لام امرأ تتعلم الى نهاية الصورة لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الالباب ما كان عديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين بي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمن والله كل كلمة عوزة عوزة محضرة لو انصفنا القرآن وأنصفنا أنفسنا لما امتهى بنا لما امتهى بنا سنة كاملة ولازمنا مع قصة يوسف لكن هي ومضات سميها حقا في الوريد سميها ومضات سميها يعني يعني من القلب ففعلا يقولنا قصة سيدني يوسف ما هي قصة عاطفية اكون فاكر انها قصة عاطفية وما انفعش بقى للرجل لل يسمعها قدام وجود امرأة لا مش قصة عاطفية ده قصة دروس ومدارس وزميعات قصة يوسف سيوى للقلب بلسم للجروح قصة سيدنا يوسف نزلت على الصحابة وهم مسجونين ونستغرجين من الشعب المفاجر نزلت عليهم وخباب ان أردت كان جاي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لها؟ فربنا نزل على النبي عليه على والسلام عشان يصبر الصحابة قصة سيدنا يوسف آيات للسائرين أي والله آيات للسائرين يقول عطاء ابن أبي رباح لا يسمع صورة يوسف لا يسمع صورة يوسف لا يسمع صورة يوسف لا يسمع صورة يوسف محزون إلا أجاب الله حزنه وكربه وقال خالد المعدام صورة يوسف وصورة مريم مما يتفكه به أهل الجنة أهل الجنة يكلف فاكها كده يعود ويتكلمه يقرأ سلطة يسر فعلا لما بتسمعها ما بتشبعش منها يعني تسمع من الشيخ ماشر الراشد ومن الغاملي والشيخ معامل حسان والشاطري والشيخ مهر المعقلي والشيخ السنس والش... تسمع كأن كل مرة جديدة وتسمعها من الشيخ واحد عشرات المرات كأنها كل مرة جديدة وتقرأها وتفسرها وتسمع كلامنا عشرات المرات وكل مرة تطلع فئلة جديدة كأنها جديدة هو ده القرآن كلام الله جل وعلا قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك اللي هو, هو قرآن والقصص كذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تثبيت نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم الحق نبدأ هقول لك شوية فوائد أول فائدة وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ معلشي يعني هي تقدر تقول مش خواطر خواطر بس خواطر تعلم لاني مش يقدر آتي على كل فائد السورة لكن أول فائدة وكذلك يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ الله جل وعلا اختار نفسه عاوزك تقف مين اللي رضاه والكلام دا للأباء الأباء اللي هم تعملين من أبائهم يعني انت لو عملت الان استبياني انا قاد اخسركوا شباب خليني ناخد اسم الام الشباب مين اللي ابوه مزعلم منه لا فيه اللهم رب عنا انا امهاتنا فيه الحمد لله ان قبل ما اجي امه ايه ان رب يعلمك الحمد لله لكن في كتير في كتير فعلا مش قادر يرضي ابوه وابوه تعلم منه ومش قادر يسمع كلامه ولا الابن مسمع كلام شكوى كتير من الاباء مع انه مجهز له بيت ومجهز له عربية ومجهز له وهيجهز له زوجة وجهز له الشقة بتاعته ويعلمه ويأكله ويشربه وقبل هدوم ومع ذلك فاعبان من ابنه عمله كل حاجة عشان يتربع وبرضه مش متربي مش الكلام ده لكم لأكتر الناس اللي بقى طيب هو سيدنا يوسف من اللي رباه الله يشل له علي فعلا عشان تغرب ان مما تعمل كل شيء الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف يعني اتربى عند عودة ده المفروض يعني اخوانه يعني حسدوه وارادوا قتله المفروض ده واحد كان اتربى عند عودة مغلول نفسه ينتقل ومع ذلك يتربى سيدنا يوسف اتربى في العمودية الزن اترمى في الجب في هتة فلمة كان ممكن واحد يعني في شاب الله أن يعفيه وياكم. شاب عندكم عشر سنة. طفل عندكم عشر سنة. موجود في مستشفى الطوارئ كان. غرفة 409. شاب ده من بلد 200 كورونا. خمسة عشر سنة. طفل صغير. الأثر عدى على رجلي اثنين أطعمنه. غرفة 409. عشان تذروه. اسمه محمود. فشاب ده ل... نتيجة الموقف اللي شافه ده تعرف أحيانا لما دينا ضلم يواعجب عيّت. الأثر الأثر أثر. ربات له هودة ربات له هودة أو... لو سيدنا يوسف لولا أن الله جل وعلا رباه على عينه واصطنعه على عين سبحانه وتعالى لكان طيئ عند هودة كل ما شوف مية المية المية ما هو إحبال جب والمية قدامه وخاف من غنى وظلمة حيطان من كل مكان كل ما شوف جردل ما زل لكن الله جل وعلا رباه اجتباه اختاره اصطفاه كما قلت لك في اللقاء الماضي لو انت تزرع وابترويت كل يوم عمرك ما تبقى نبي صح لأن الله يكون الله أعلم حيث يجعله ليس ساناتك قلت لك المرة اللي فاتت فاكريني محمد في الشيط اللي ادعى النبوه في أمريكا وقال أنا, أنا رسول الله أنا مش نبي صح لأن ربنا قال ولكن رسول الله خاتم النبي فأي خاتم النبي إنما أنا خاتم الرسول فعلم الرسول فاتصل له على السعود يقال له معك جبريل الله عزبت لانت النبي قال انت الرسول وانا جبريل فقال الاسف الشديد ما تعمل عمرك ما يكون رسول والعمرك يكون نبي لان ما يكون الله اعلم حيث يجعله رسالته باختيار من ربنا اشتباء اصطفاء فمهما تعمل الله جل وعلا ازال عن نبي يوسف هذه العقدة وبعدين لما تيجي تشوف ان سيد يوسف اتسجن، اللي بيسموه أنتو بيسموه ردة جول، يعني دخل السجن، اللي بيدخل السجن هو أنت بتعلم الدخان وبيتعلم المخدرات وبيتعلم السب والشتم وبيعلم السرقة وبيعلم إثناعل خالو منوط وبيعلم الظلم والطغيان وبيخرج متعاق، ما هو بخرج معاه شهادة انه يعني ما عاد يشتغل في أحد، وما أزلك سيد يوسف اتسجن ورد رباه، سيد يوسف تعرض للإبتلاء دخل. الشاب اللي بيدخل الجامعة اول سنة بيحافظ على نفسه شهرين ثلاثة كده يبدأ البنات تحوم حواليه وتبعث له مش عارف ايه وتكلمه يوم بعد يوم يقع سيدنا يوصف اتربة تربية رفاهية في بيت المنك المناحة انا عاودة تشوف اولاد المر... المترفين اولاد الملوك شافيهم ايه ضياع وفساد واغاني وموسيقى وزنة واعراض عن الله إنما هو اتربى وسط الملوك ومع ذلك ألاني رباه والله صلى الله عليه وسلم كانت مش في بالجامعة بقى البيت حوالي من كل مكان بيحاربوه من كل مكان بيكيدوه من كل مكان عايزين منه نظرة نظرة بس ولما شفوه الطير ديره ومع ذلك ومع ذلك ربنا رباه تبتكلم مرة عن كسة سيدة يوسف واحد بعت بسأله بيقول لي لقد رزقني الله جل وعلا جمالا وانا اخشى ان خرجت بالشارع ان تقطع النساء ايديهن انا بقرأ بس بورقة النساء كلها زعائف انت مين يا اخوي ده سيدنا يوسف النبي عليه اسم شابه كما في الصيحين رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج قال رأيت يوسف في السماء الراباه وقد اوتي شطر الحسن نص الجمال الارضي عند سيدنا يوسف نص الجمال الارضي من يذكر إن كان إذا مضى عند نساء غطى وجهه عنهم غطى وجهه عنهم كان أيام سيدنا عمر كان فيه رجل اسمه نصر بن حجاج سمعت عنه نصر بن حجاج كان جميل جدا وكانت النساء يتغنين به فسيدنا عمر سمع مرة واحد سمع مرة من وراء الحجب النساء بتقول من لي بطريق إلى نصر بن حجاج قال من نصر بن حسدن اللي بتدخل النبيل السابق قالوا ده فتى جميل فأجابه سيدنا عمر اللي هو فعلا جميل قال لي احلق رأسك حلق رأسه ما عادش فققى بنك ولا عاد اسمها ايه السوالف دي ولا عد خلاص احلق رأسك سمع كلام عمر وحلق رأسه ازداد جمالك فقال سيدنا عمر البس عمامة لبس عمامة فازداد جمالك فضل من الله فأمره سيدنا عمر أن يعطاه مالا وأمر أن يخرج ليتاجر قال لعله ينشغل وينشغل نساءه عنه مصلحة الناس فيعني ما فيش حد كلا غرزها زمان الجمال ده ما عادش خلاص ما فيش من نساء حد يقطع أيديه فالله صلى وعلا ربه نبيه ويوسف رغم كل ما تعرض له من السجون ومن الأذى ومن التربية وسط البنات الشاملات ورسط النساء الملوك ورسط رجال الملوك ورسط النعيم واللذة ومع ذلك الله جل وعلا اصطنعه على عينه ورباه عشان كده اول درس اقوله لك ايو الوالد اذا اردت ان تربي ابنك فقل يا رب ايو اللي اللي هي ربينك ابنك ربينك مهما تعمل سيدنا نوح خبير الدعوة سيدنا نوح انا بسميه خبير الدعوة يعني الف سنة الا خمسين عامة لو واحد مننا قاعد يدعو يدعو على المنابر وعلى الكراسي خمس وعشرين سنة خلاص لو انت كنت قدامه يعرف انت عاوسي خبيث انما سيدنا نوح دعوة الف سنة الا خمسين عام ومع ذلك ما قدرش يصلح لزوجته ولا ابنه صح اية اية بينادي على ابنه يا ابو ناجي يا ابو ناجي يركب معنا ولا تكن مع الكافرين شق البحر قدامه المية نزلة وطلع من تحت الارض تعال بقى فوق يا ابو لن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين في الآخر سيدنا نوح أخذته يعني أخذ الحنان على ابنه قال يا رب إن ابني من أهل ربي إن ابني من أهل يا رب ابني فيه غري يا رب جبوري ثاني إن ابني من أهل فقال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عملي غير صالح لما تكتك رأيات كده وتجيب آخر الآية بأول الآلة قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدت الحق وأنت أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك حس كده إنه ليس حكمة ربينه عشان يعلمك إن ليست التربية بجود فقط لا. محتاج من الأول تقول لنا ربي عشان كده سيدنا الرهيم لما كان عاوز عيال كويسين قال إيه وجنوبه وبنية أن نعبد الأصنام دعا ربنا سيدنا إبراهيم لما دعا ربنا عليه رب هاب لي من الصالحين سيدنا زكريا مع الزرية طيبة عليه رب هاب لي من لدنك ذرية طيبة فلا بد إذا أردت تربية الأبناء أول نقطة أن تقول يا رب يا رب لي أبنائك يا رب رب لي أبنائك كما علمك الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن حين يقولون في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قرة العين من الله جل وعلا ربنا اثنين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد الآية دي مش في سورة يوسف لكن هي متجمعة من جزئين من سورة يوسف إنهم يكيدون كيف آه. كادوا للنبي يوسف في أول السورة يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيف بل كيف بمين بسيد يوسف الكيد عليه فتعهد الله جل وعلا بالكيد له قال تعالى بعدها بكم آله كذلك كيدنا ليوسف. يبقى هيئة كيد عليه وكيد له تجميع الأيتين إنهم يكيدون كيدة وأ... وأكيدوا كايدة. فهمت؟ يعني ما ما يكيد بك أهل الأرض الله جل وعلا يعلم أنها كيدة قضائي من ت... سيدنا يوسف ويف قدام كيد النساء اللي ربنا قال عنه إن كيدهن عظيم ما قالش لا عمرهم ما يقربوني وأنا بإذن العمر ما أقف المعصي زي ما الأب كده بيسيب بنته ماشي مع البنات تروح رأينا للغرداءة ثم ستة ديام وتبات خمس ستة ديام بعيد عن عينه يقول لا ده أنا بنتي عمرها ما تغلط أبدا ده لو حطيتها فص مليون راجل عمرها ما تغلط لا أبدا تحط النار دم بالبنزيم وتقول عمرها ما تغلط أبدا سيدنا يوسف ما استعان إلا بالله أما سأتي معنا قال ما عاد الله مش بقوتي ولا بعفاتي و... لا لا لا بعون الله سلم على ف إخوانه يكيد له والله سلو على يكيد له ليحفظه النساء يكيد نبيه وهو الله سلو على هو الذي يكيد له بس كده بقولك يا أخي الحبيب أتطمم والله العظيم لو اليهود اللي وقفين قدامنا الدبابات تصدرنا صدورنا والأمريكان الطيرات في قروسنا الروس من ورانا ومعداء الله حوالينا كفاءة أنك تعرف أن اللي بيكيد لك هو الله بس خلاص الله ما وكفى الله جل وعلا هو الذي سيكذبك هو الذي سيدافع عنك هو الذي سيحارب عنك مش سيدفع بس سيحارب عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح بصحب خاري من حديث عبيرة وتأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته به بالحرب يعني تكون ولي من أولياء الله اللي حارب عندك أبدا أي والله ما يسكت أبدا أبدا ولا قوه سلاح أبدا إنما قوه مستمدة من القوي سبحانه وتعالى هي بالقوة التي يحارب الله جل وعلا بعن حين يقذف الله جل وعلا بقدرته وقوته وامره وهذا كيد من الله جل وعلا لك على اعدائك يقذف الله جل وعلا في قلوب اعدائك الرعب طفل صغير خمس سنين طفل خمس سنين بيجري في فرسطين اليهودي ماسك رشاش صدره مليان بال بالزخيرة وهنا قنابل حارقة وهنا قنابل مسل الدموع وهنا مش عارف مدنزلات وحطت ايه على على و ايه على رجله و مدجز و الرشاش كاحد السلاح ماسكه ايه و بيجري ورده الولد الصغير خمس فين بيجري مرعوه و ماسك رشاش بيجري وراء الولد هو بيجري وقع اول ما وقع الزحلة لا اسلحه لا ايه طوبه راح ماسك الطوبه وراح ايوه الولد ماسك الطوبه ايده وراح لف في صدره بس مجرد لف في صدره اليهودي عدي جري الصورة عندي على الكمبيوتر شايفها الواد ما رمش الطوبه ما رمش ولا بس عامل كده بس اللي هو يجري الواد يعمل كده ثاني يجري قدامه خايف من البندوريه من الرعب هيتشنك من الرعب هي دي كومه ولا قوة سلاح ده قوة قل هذا كيد الله جل وعلا لأوليائه إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدة ربنا عارف إن أمريكا كيدها شديد زي ما ربنا سمع كيد الظالمين ومكر الظالمين في سورة إبراهيم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مكر شديد عشان كده ربنا أريحك سبحانه وتعالى إن صحت العبارة يعني لم يتعب إنما قال لك هم من ما تقلعش صلي انت بس ومكروا مكرا و... ومكرنا شوف نون العظلة ومكرنا مكرا وهم لا يشعروا ما قالش امكر لهم كما يمكروا بك انهم يكيدون كيدا ما قالش فكيدوا لهم انما قال واكيد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهد للكافرين امهدون للويدة اقول لك كلمتين كن وليا لله يحارب الله عنك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الحرب الأولياء كل مؤمن تقي فهو لله ولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي يجاب السؤال بتاع يعني الزال كل مؤمن تقي هو لله ولي قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين؟ من دون؟ الله حي بتوع الموالد؟ لا إيه أولياء لدون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون كل مؤمن تخي هذا لله ولي فأنت الآن ممكن تكون ولي من اوليائه ممكن لما لما انا امشي معاك وتلاقي واحد صعبك اول ما يقابلك يفتقر المحاضره تبقى أنت ولي او ولي الله انما اول ما يقابلك يفتقر رحله اسوان ويفتقر العربيات ويفتقر الفلوس ويفتقر المحمول ويفتقر ما تبقاش ولي او ولي الله لأن النبي قال أولياء الله الذين إذا أرؤوا ذكر الله لما أنت بيشوفوك بفتكروا أيه فلو بفتكروا الطاعات بفتكروا الصلوات بفتكروا قيام الليل بفتكروا اعتكاف رمضان بفتكروا عمرة رمضان بفتكروا الاستغفار بفتكروا أعمال الخير بفتكروا عيادة المرضى بفتكروا إزيارة المقابر بفتكروا الإنفاق على الناس بفتكروا بناء المساجد لو شوفوك افتكر الطاعات فتب أنت من أولي الله انت أخبرك إيه؟ بيجردوا افتك رؤية اللهم عافين وعافيكم عشان كده لما تيجي صاحب صاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك بالعلم من منطقه نرجع تاني إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويته أرمو أرمو قبل ما يرموه في الجب قالوا نقتله نقتله الله جل وعلا أنطق واحد منهم قال لا تقتلوا ولو في بعض الانتصارات أنا لو أكلت هروح وليبوك خلاص أنطقه الله جل وعلا هذا من كيد الله الله جل وعلا حين كاد إخوان يوسف ليوسف الله أظهر كذبه شو بيكيد الزايش خدوه يا أبش سبهم نبكرة هن هني هنلعب ونفرح ويرتع ويلعب هنلعبوا قدام سيدنا يعقوب شلوه على كتافه وبعدين ما ينزلش يشتلوه الثاني ويلعبوه ويعزلوه بمجرد أن بعد عن أعيه النبي ليعقوب ألقوه وضربوه هذا من الكيب خذوه أجمعه شوف الإجماع الباطل ده أجمعه على أن يجعلوه في غيبة الجب إجمع على أن يجعلوه في الجب الجبه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرين هذا نزل كاد الله له الله جل وعلا جعل له في الجد روحا وريحانا وسعة وراحة وأنسا وسعادة وبشرا وتفاؤلا وحضورا إلى آخر ما تقول عارف أهل الكهف اللي في سورة الكهف دون ناس هيعذبهم وهيقتلهم ويعني سيصلبوا على الجزوع هربهم ودخلوا كهف كهف كهف عبارة ايه ثلاثة ربع درجات وقعدوا في حتة زي قبر كده القبر ده كان عندهم رحمة واسعة من الله جل وعلا قال تعالى اسمع فأووا الى الكهف ينشر ينشر ايه ده في حتة دي كده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفق هو ده كيد ربنا يوسف أنا مو في الجب قعد تحت على حاجة اسمها الرعوفة اللي يش... الطوبة اللي معاوز حد ينزل يسلك البيئة ولا يجيب مونا من تحت قعد عليه فقعد يدعو ربه جل وعلا دي رسالة لكل مكلوم ولكل مظلوم ولكل مكروب أن يقول يا رب يا مؤنس كل غريب يا مؤنس كل غريب يا سامع كل شكوى يا حج يا قيوم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة يا من تسمع السر والنجوة يا من تعلم دبيب النملة استرناء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء يا من تسمع حركات النجوم وحركات الذرات يا رب فرش كربي وأزل همي فقالت الملائكة يا رب صوت بعيد الصوت صوت مظلوم والقلب قلب نبي قال إنه عبد يوسف في الجب فأخرجه الله جل وعلا من الجب إلى الملك من الجب إلى الملك يسمع الله السر والنجوى في تفسير قوله تعالى أمن يجيب المضر إذا دعاه ذكر الطبري والكرطبي وغيرهم أن واحدا وهذه الكصة ذكرى ابن عبد الدنيا عن الحسن البصري عن واحد من الصعاب من صحابة النبي عليه السلام كان كد خرج في رحلة تجارية في الصحراء معه دبة ومعه الأموال ومعه التجارة وهو على دبته وبينما هو في الطريق اذ خرج عليه قاطع طريق لوحده في الصحراء يمين شمال قدام وراء في كل ناحية ما حد. فأخرج له قاطع الطريق سيفا عظيما وأراد قتله فقال له دعني ولا تقتلني خذ المال والدبة والمتاء ولا خاجت لك في قتلي قال بل لابد من قتلك الدبة ملكي والمتاء ولا بد من قتلك قال إن كنت لابد فاعلا فدعني أصلي ركعتين لله صلى رفعتين وضع رأسه في التراب لله جل وعلا ثم ناجى السميع البصير القريب المجيب قائلا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال تريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث يا غصمي يا مجيس أغسني يا مجيس أغسني يا من تجيب دعوة المضطرين أجرني يا من تجيب دعوة المضطرين أجرني فلما سلم وجد فارسا عظيما على فرس أبلق جاء بومح طويل فقطع به رأس اللص ثم مضى فأمسك به قال من ومن أي مكان الخراج ومن الذي أرسلك فأنا في صعراء لم أرى يمنة ويسرة وأماما وخلفا أي شيء من الذي أرسلك قال دعني قال الله لا أدعك حتى تخبرني قال أنا ملك من السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول يا ودود يا ودود يا ودود فسمعنا نحن الملائكة في السماء جلجلة فدعوت بدعائك الثاني فسمعنا في السماء قعقاءة فدعونا نحن الملائكة ربنا أن يغيثك بنا فأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه فالله جل وعلا يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كم تعرض نبي الله يوسف للظلم والظلم من أقاربه وإخوانه وأحبابه أشد وأعظم كما قال وظلم ذوي القرب أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهمدي فالظلم إذا كمل قريب القريب لن تحمل صعب طب هيعمل إيه؟, هيعمل إيه الله جل وعلا هو الذي يكيد له ظلم عاوزين يقتلقهم سبحان الله يرموه عشان يغلق وربنا يجعله له جوة, جوه الصحراء الصحراء وسط الصحراء وسط البئر كرم من سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى العلاء ابن الحضرمي صحاب من الصحابة العلاقنة الحرامية. سمعت عن الصحابة ده الصحابة العلاقنة الحرامية خرجا في غزوة أو في معركة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة قبل البحرين ولما رأني البحر أرسل معهم جرابة من تمر. كان المعركة بيروحهم يمشي في الصحراء مثلا خمس ست أيام مع ثلاثمية مسلم صحابي بحارب مدي لهم بس. كستم ده اللي بيكلوه وبيعمله بكل حاجة ما كانش في حاجة فمضوا هم يعني معتملين على الله سبحانه وتعالى منتظرين هم منتظرين انهم يحاربوا ويغنبوا فيكنهم رجعين فرقوا في الطريق لم يجدوا قتاله فرجعوا طبعا دعنيه كان أبو بدر بن الجرح لما النبي أرسله للبحرين برضه وداله جراب في تمر كان بدي التمرة لثلاث كان بدي التمرة لثلاث يقولوا لي أبو عبيدة كنتم تأكلونها كيف كنتم تأكلون تمرة لثلاثة وانت رحت تحارب وماشي في الصعرة ومش راح أتنم بها المعركة مستنية هناك وترجع تمام تمرة لثلاثة كيف كنتم تأكلونها قال كان أبو عبيدة يعطينا التمرة لثلاثة نمصها ونشرب عليها الماء ما فيه هاكس أصلا لو واحد كانها لو واحد هو بعطبق ومصها اتبلعت يبقى في ثلاثة مش هيكلت فهي ده ده مش هيأكله شفت كان وكان رحين يحاربه فالعلاق ابن خضره ليه رح يحارب مع تلتميز صحابي رجعهم ما رقوش حارب مش لقين حاجه يأكله يعملوا ايه الكرب زاد ناموا من التعب قاموا لقوا كل سارحتهم قد فرق منهم حميلوا الحصيلة اللي كان بكبينها والجمال فرق يدوروا مستقيم فباكوا يوما كاملا يوما كاملا قصد ذكرها الذهبي الله تعالى في السير بقوا يوما كاملا يبحثوا عن سلعتهم للاقين أكل ولا شرب حتى أقعدهم بالتعب وانتظروا الموت البطيء فلما ناموا واستيقظوا بصالة فجر قام العلاء ابن الحضرمي شب أكرر ربنا قام العلاء ابن الحضرمي وقال أيها الناس هل معكم من الماء ففلات المعالي وفلات المعالي قال جمع الماء ترضعوا به الماء. ثم قال يصل الفجر ثم رفع يده وقال أيها الناس ادعى الله او امنوا ورائي اللهم انك تعلم اننا اصحاب نبيك اللهم انك تعلم اننا اصحاب نبيك قد خرجنا للجهاد في سبيلك ابتغاء مرضاتك اللهم ان كنا صادقين فرد علينا سالعتنا يقول فوالله ما هي الا لحظات حتى خلق الله لهم محيرة ماء عذب فخلق الله جل وعلا لهم محيرة ماء عنه فلما شمت الإبل والأبقار والأغنام والخيون شمت رياحة الماء قال فوالله رد الله جل على علينا سارحتنا حتى ما فقدنا منها خطاما واحدا أبو عبيد بن جراح وهو راجع من البحرين مش لين حاجة يكلوها كان كيس كيستام عمل إيه قال فأخرج الله جل وعلا لنا من البحر بابة اسمها العنبر عنبر عبارة عن حوث كبير أبو عبيدة بيقوله فجئت بأطول رجل في الجيش وأركبته على أطول ناقة في المياق ومضى تحت ظلع منها فما بلغه وكان أبو عبيدة بن جراح يدخل مع بعض الصغابة ليجلسوا في في حجر عينها العين بس خمسة ستة يعدوا يتجمعوا فيها الضلع كده ملفوف كده يعدوا واحد راكب ناقة وهو واقف فوق الناقة وهي عطوى الناقة وعطوى الرجل ما يرسل سطف الضلع فضلا من الله جل على قعدوا يكلوا فيها قمقان ظللنا نأكل خمسة عشر يوما حتى ثابت إلينا أجسادنا فرجعنا إلى النبي صلى الله عصنا وسألناه قال النبي هل معكم منها شيء فعرضوه على النبي فأكل النبي صلى الله عليه وسلم شهد إخواننا وسط الألم وسط الشدة وسط الضيق وسط الكرب يأجع الله وسأله عاد لك فارجا ومخروجا اللهم مشي مرضانا ومرض المسلمين اللهم رحم موتانا موت المسلمين اللهم مشي مرضانا ومرض المسلمين اللهم رحم موتانا موت المسلمين الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا عليه وعلى كثير من فرقت ضيلا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكلمة المباركة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 لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك أن تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مكفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا شكور اللهم أصلح قلوبنا اللهم تولى أمرنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اهد ضوال المسلمين اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلة اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلة اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدمك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رحم آباءنا وأمهاتنا موت المسلمين رب ارحمهما كما ربنا صغارا رب رحمهما كما ربنا صغارا رب رحمهما كما ربنا صغارا اللهم إن نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء اللهم انصر إبادك أهدى الحق في كل مكان واخذ الأهل الباطل في كل مكان بقوتك يا قوي يا متين اللهم أحسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك نعم النول ونعم النصير والحديث بقية بإذن الله جل وعلا في السبت القادم أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته